بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد برمزات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَثَرَعُونَ بِأَوْتَادٍ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ بِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتناه فقدر عليه لبقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام مسكين وتأكلون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 يقول يا ليتني قدمت لحآتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فَذُقْ فِي عِبَادِي وَذُقْ رِجْزًا